وإياي يفسقون ولا تلبثوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالذر وتنتون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وَالسَّاعِلُ بِالصَّدِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَوَّشِينَ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نعمتي الَّتِي